بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ديني